يدعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة نجاة من النيران. يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم ومنقد النيران اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن واخذ الصحيحين الذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان هما بعدت تجؤد منها وتعصب وحمية الشيطان وجعلهما حكمه ولا تح. على ما فيهما أصلا بقول فلان واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ توصرها بكل أواني وانصر مقالته كنصرك للذي قلته من غير ما برهان قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك ذو تبيان ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا ايمان عرضا الذي قالوا على أقواله أو عكس ذاك فذلك الأمران هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعزوان قدر مقالات العباد جميعهم عذما وراجع مطلع الإيمان واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلق معهم عنه بالإحسان وتلقى عنهم ما تلقوه عنه من الإيمان والعرفان أَفَلَيْسَ في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان لو لست نافس بين هذا الخلق ما كانت وفيل حسان فرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان والنص منه فوق كل نصيحة والعلم مأخوذ عن الرحمن فلأي شيء يعدل الباغ الهدى عن قوله لولا عمل خزلان فالنطل عنهم مصدق والقول من في عصمة ما عندنا قولان والعكس عند سواه في الأمرين يا من يهسدي هل يستوي النقلان تالله قد لاحظ الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان وأقول عماية في عمايته يقول الليل بعد أيس والرجلان تالله قد رفعت لك الأعلام إن كنت المشمرا التدار أماني وإذا جبنت وكنت كتلانا فما حرم الوصول إليه غير جباني فاقدم وعذب الوقت لنفسك وهجر المقطوع منه قاطع الإنسان عن نيل مقصده فذاك عدوه ولو انه منه القريب الدان فصل في تيسير السير الى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين يا قاعدا سارت به أنفاته سير البريد وليس بالذملان حتى متاغى ذروقات وقد سرى وفد المحبة معه للإحسان وحدت بهم عزماتهم نحو الأولى لا حادي الركبان والأضاني ركب العزائم واعتلوا بظهورها وتروا فما حنوا إلى نعماني ساروا رويدا ثم جاءوا أولا سير الدليل يأم يا بر ساروا بإثبات الصفات إليه للتعقيل والتحريف والنكران عرفوه بالاوصاف فامتلأت قلوب له بالحب والإيمان فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان وأشدهم حبا له أدراه بصفاته وحقائق القرآن فالحب يتبع للشعور بحسب يقوى ويضعف ذاك ذو تبيان ولذاك كان العارفون صفاته أحبابه هم أهلها للشان ولذاك كان العالمون بربهم أحبابه وبشرعة الإيمان ولذاك كان المنكرون لها الأعداء حقا هم قلوا الشنآني ولذاك كان الجاهلون بذا وذأب وضاءه حقا ذوي شنآني وحياة قلب العبد في شيئين من يرزق هما يحيا بدا الأدمان في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون ذا الرضوان والإحسان ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران ايحبه من كان ينكر فهو أولوه وكلامه بقراني لا والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقاني الله أكبر ذاك فضل الله يؤتيه لمن يرضى بلا حسباني وترى المخلف في ديار تقول ذا إحدى الاثاث خص بالحرمان الله اكبر ذاك عدل الله يقضيه على من شاء من إنساني وله على هذا وهذا الحمد في الاولى وفي الاخراه ما حمدان حمد لذات الرب بجل جلاله وكذاك حمد العدل والإحسان يا من تعز عليهم أرواحهم ويرون غبنا بيعها بهوان ويرون خسرانا مبين بيعها في إثر كل قبيحة ومهان ويرون ميدانة تسابق بارزا فيتاركون تقحهم الميزان ويرون أنفات العباد عليهم اوصيت بالعز والحسبان ويرون أَنَّ أَمَامَهُمْ يَوْمَ اللقاء لله مسالتان شاملتان ماذا عبدتم ثم ماذا قد أَجَبْتُمْ من اتى بالحق والبرهان هاتوا جوابا لسنه وغيئوا أيضا صوابا للجواب يداني وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى تجريدكم لحقائق الإيمان تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان وكذاك تجريد جباع رسوله عن هذه الآراء والهديان والله ما ينجي الفتى من ربه شيء سوى هذا بلا رغاني يا رب جرد عبدك المسكين راجل فضل منك أضعف العبدان لم تنسه وذكرته فاجعله لا ينسى كأنت بدأت بالاحسان وبه ختمت فكنت أولى بالجميل وبث من الجهول الجاني فالعبد ليس يضيع بين فواتح وقواتم من فضل ذي انت أنت العليم به وقد أنشأته من تربة هي اضعف الأركان كل عليها قد على وهوت إلى تحت الجميع بذله وغواني وعلت عليها النار حتى ظن ان يعلو عليها الخلق من هيراني وأتى إلى الأبوين ظنا أنه سيصير الأبوين تحت جطاني فسعت إلى الأبوين رحمتك التي وفعالها فعل بك الأبوان هذا ونحن بنوهما وحلوبنا في جنب حلمهما لدى الميزان جزق <تصفيق> يسير والعدو فواحد لهما وأعدانا بلا حسبان والضعف مستول علينا من جميع جهاتنا ما من يا رب معذره إليك فلم يكن قصد العباد ركوب ذا العصيان لكن نفوس تولته وغرها هذا العدو لها غرور أمان قالت يا رب انك واسع الغفران ذو فضل وذو احسان ومقالنا ما قاله الابوان قبل مقالة العبد الظلوم بالجاني نحن الاول ظلموا وان لم تغفر الذنب العظيم فنحن الخسران يا رب وانصرنا على الشيطان ليس لنا به لولا حماك يداني فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه إلا على من ليس بذي عينين والفرق بينكم وبين خصومكم من كل وجه ثابت في بيان ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان بين السعد والدبران فإذا دعونا للقران دعوتم للرأي أين من واذا دعونا للحديث دعوتم انتم الى تقليد قول فلان وكذا تلقينا نصوص نبينا بقبولها بالحق والإذعان من غير تحريف ولا جحد ولا تفويض بجهل بلا عرفان لكن بإعراض وتجهيل وتحويل تلقيتم مع النكران أنكرتمها جهدكم فإذا أتى ما لا سبيل له إلى قُرآنِي أعرضتم عنه ولم تستنبطوا منه هدى لحقائق الإيمان فإذا برتنيت نكرين بسمعها فوض لا على العذفان لكن بجهل للذي زيقت له تكويض اعراض وجهل معاني فإذا ابتنيتم بحكا استجاد خصومكم أوليتم دفع عدي صوالني فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجاني لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي الإحسان. في التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين ولنا الحقيقة من كلام الهنا ونصيبكم منه المجاد الثاني وقواطع الوحيين شاهدة لنا وعليكموها اليسرين والأمران وأدلة المعقول شاهدة لنا أيضا فقاضونا إلى البرهان وكذاك فطرة رب دين الرحمان شاهدة لنا ايضا شهود بيان وكذاك اجماع الصحابة والاولات تبعوهم بالعلم وال وكذاك إرماع الأئمة بعدهم هذا كلامهم بكل مكان هذه الشمود فهل لديكم أنتم من شاهد بالنفس والنكران وجنوجنا من قد تقدم ذكرهم وجنودكم فعتاكروا الشيطان وخيامنا بمشاعر الوحيين من قبر ومن قرآن وخيامكم مضروبة بالتقر فيه فالسكان كل ملدد حيران هذه شهادتهم على محصولهم عند الممات وقولهم بلساني والله يشهد انهم ايضا كذا تكفي شهادة ربنا الرحمن ولنا المساند وهذه السنن التي نابت عن القرآن ولكم تطانيك الكلام وهذه الآراء وهي كثيرة الهديان شبه يكسر بعضها بعضا كبيت من زجاج حر للأركان هل ذم شيء غير رئي أو او كلام باطل او منطق يوناني ونقول قال الله قال رسوله في كل تصنيف وكل مكان لكن تقول قال اليسب وقال ابن الخطيب وقال ذو العذان شيخ لكم يدعى بدتينا لم يكن متقيدا بالدين والإيمان وخيار ما تأتون قال الأشعري وتشهدون عليه بالبهتان، فالأشعري مقرر لعلو رب العرش فوق جميع الأكوان بغاية التقرير بالمعقول والمنقول ثم بفطره الرحمن هذا ونحن فتارك الاراء للنقل الصحيح ومحكم الفرقان لكنكم بالعكس قد صرح ووضعتم القانون ذا البهتان والنفس عندكم وعلى التفصيل والإثبات إجمالا بلا نكران والمثبت طريقهم نبي على الإجمال والتفصيل بالتبيان فتسبروا القرآن مع من منكم وشهادة المبعوث بالقرآن وعرضتم قول الرسول على الذي قال الشيوخ ومحكم الفرقان فالمحكم نقص الموافق قولهم لا يقبل التأويل في الاذهان لكن النقص نقص المخالف قولهم متشابه متاول بمعاني واذا تذبت تقول مش مشكل افواضح يا قوم راي فلان والله لو كان الموافق لم يكن متشابها متاولا بلساني لكن عرضنا نحن اقوال الشيوخ على الذي جاءت به مَا ما قال فالنصين لم نعبا به شيئا وقلنا حسبنا النصاني والمشكل القول المخالف عندنا في غايه لنستبيان والعزل والإبطاء مرجعه إلى الآراء عندكم بلا كتمان لكن لدينا ذاك مرجعه إلى قول الرسول ومحكم القرآن والكفر والإسلام عين خلافه ووفاقه لا غير والكفر عندكم خلاف شيوخكم ووفاقهم فحقيقه الايمان هذه سبيلكم وتلك سبيلنا والموعد الرحمن بعد زماني وهناك يعلم أي حزبينا على الحق وفطرة الديان أصبر قليلا إنما هي ساعة فإذا أصبت ففي رضا الرحمن فالقوم مثلك يألمون ويصبرون وطبرهم في طاعة الشيطان فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء يا طالب الحق المبين ومؤثرا علما اليقين وصحة الإيمان اسمع مقالة ناصح خبر الذي عند الورى شب حتى الآن ما زال مذعقدت يداه إذاره قد شد مئذره إلى الرحمن وتخلل الفترات للعزمات امر لازم لطبيعه الانسان وتولد النقصان من فتراته اوليس سائرنا بني النقصان طاف المذاهب يبتغي نورا ليهديه وينجيه من النيران وكانه قد طاف يبغض ظلمه الليل البهيم ومذهب الحيران والليل لا يزداد الا قوة والصبح مقهور بذا السلطان حتى بدت في سيره نار على قهد المدينه مطلع الايمان فأتى ليقبسها فلم يمكنه مع تلك القيود منالها باماني لولا تداركه الاله بلقفه ولا على العقبين ذا نقصاني لكن توقف خاضعا متذللا تشعر الإفلاس من أثماني فأتاه جند حل عنه قيوده فامتد حينئذ له الباعاني والله لولا أن تحل قيوده وتزول عنه ربقة الشيطان كان الرقي إلى السرياب الصعدا دون تلك النار في الامكان فرآ بتلك النار آطام المدينة كالخيام تشوفها العينان ورآ على طرقاتها الأعلام قد نصبت لأجل السالك الحيران ورآ هنالك كل هادي مهتد يدعو إلى الإيمان والإقال فهناك هن أنفسهم متذكّر. ما قاله المشتاق منذ زماني والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لذكراكم من النسيان لو قيل ما تهوى لقال مبادرا أهوى زيارتكم على الاجفان كالله إن سمح الزمان بقول بكم وحللت منكم بالمحل الداني لأعفرن لا القد شكرا في الثرى ولأكحلن بثروبكم أجفاني إن تبصر ما ذكرت فهد وطرفا عن والاثار والقران والقرآن وترك رسوم القلق لا بها في السعد ما يونيك عن ذبراني حدق لقلبك في النصوص كمثل ما قد حدقوا في الرأس طول زماني واكحى الجفون القلب بالوحيين واحذر كحلهم يا كثرة العميان فالله بين فيما طرق الهدى لعباده في أحبانه لم يحوج الله القلاء طمعهما لقيان فلتان ورئيس لانه فالوحي كاف للذي وعنا به شاف اللداء جهالة الإنسان وتفاوت العلماء في أفهامهم للوحي فوق تفاوت العلماء الأبدان والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الربان والعلم أقتام ثلاث ما لها من رابع والحق أذو تبياني علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي ودينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان والله ما قال امره متحلق بسواهما الا من الهذيان او قلتموا تقريره فمقرر بأتم تقرير من الرحمن او قلتم ايضاحه فمبين بأتم ايضاحه وخير بياني أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والبيان أو قلتم معناه هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعينه وعياني أو قلتم نحن التراجم فاقصدوا المعنى بلا شفط ولا نقصاني أو قلتموا بخلافه فكلامكم في غاية الإنكار والبطلاني أو قلتموا قتنا عليه نظيره فقياسكم نوعان مختلفان نوع يقالف نص صوفا والمحان وذاك عند الله هو بطلان وكلامنا فيه وليس كلامنا فيه غيره عن القياس الثاني ما لا يطالف نفس فالناس قد عملوا به في سائر الأحيان لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان هذا جواب الشافعين احمد لله درك من إمام زمان والله م ضرب العباد إليه فيما بينهم من حادث بزمان فإذا رأي النص. عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن وهو المباح اباحه العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن فهناك تصبح فيه وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان ومقدرات الذهن لم يقمن لنا تبيانها بالنص والقرآن وهي التي فيها اعتراف الرأي من تحت العجاج وجولة الأذهان لكن هنا أمران لو تم لمحتجنا إليه فحبذ الأمران جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها والفهم مرتب ثبتاني إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما ثم هذا الفاني فيه تفاوتت الكوم متفاوتا لم يضبط أبدا له طرفاني فالشيء يلزم لوازم جمة عند الخبير به وذي العرف فبقدر ذاك الخبر يحصي من لوازمه وغذا واضح ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببياني وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحيه وكلاهما وحيان قد ضمنا لنا على العلوم بغايه السبيان ولذاك يعرف من صفات الله والافعال والاسماء الاحسان ما ليس يعرف من كتاب غيره ابدا ولا ما قالت الثقلان وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والاجمال في القرآن ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عياني وكذاك يعرف من حقيقة نفس وصفاتها بحقيقة العرفان يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مرضوبة ببيان وكذاك يعرف من الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان وكذاك يعرف رب وصفات ايضا بلا مثل ولا نقصان وهنا ثلاثة أوجه فافضل لها إن كنت ذا علم وذا عرفان بالضد والأولى كذا بالإمتناع لعلمنا بالنفس والرحمن فالضد معرفة الاله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان وحقيقة الأولى ثبوت كماله اذ كان معطيه على الاحسان فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين وكفايه النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني وكذاك مشروط بقلع قيودهم فقيودهم غل الى الاذقان وكذاك مشروط بهدم قواعد ما انزلت ببيانها الوحيان كذاك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان بالرد والإبطال لا تعب بها شيئا إذا ما فات النصان لو لا القواعد والقيود وهذه الاراء الآراء عور الإيمان لكن والله ضيقه الاورا فاحتاجت الايد لذا كتوان وتعطلت من اجلنا والله اعداد من النصين ذات بيان وتضمنت تقيدا قلقرا واطلاق المقيد مقيد وهو ذو ميزان اضم ما عمد هو التعميم للمقصود بالاعيان وتضمن التفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفقان وتضمنت تضييق ما قد وس وعكسه فلتنظر الأمران وتضمن التحليل ما قد حرمته وعكسه فلتنظر النوعان سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد بالتساع بطان وتضمنت إهدار ما اعتبرت كذا بالعجس والأمران محذوران وتضمنت أيضا شروطا لم تكن مشروطه شرعا بلا مرهان وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم أو استحسان عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان ما أستسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلسان ورأي فلان بل أنكر الآراء نصحا منهم لله والداعين وللقرآن أوليس في خلف بها وتناقض ما دلنا لب ولا عرفان والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولن تقضت مدى الأزمان شبه تَهَافَتُ فتك الزجاج تقالها حقا وقد سقطت على صفوان والله لا يرضى بها ذو همة علياء طالبة لهذا الشام فمثالها والله في قلب الفتاة وثباتها في منبت الإيمان كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعهن ما فتراه ذا نقطا وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان والنفس تنبت حوله الشهوات والشبوات وهي كثيرة الأفنان فيعود ذاك الغرس يبساً وينحو ناقص الثمرات كل أواني فراه يحرث دائبا ومغله نزر وذا من أعظم الخسران والله لو نكش النبات وكان ذا بطر لذاك الشوك والسعبان لأتاك أمثال الجبال مغله ولكان أضعفا بلا حسبان هذا وليس الطعن بالاطلاق فيها كلها فعل الجول الجاني بل في التي قد خالفت قول الرسول ومحكمه كما الإيمان والفوقان أو في التي ما أنزل الرحمن في تقريرها يا قوم من سلطان فهي التي كما عطلت من سنة بل عطلت من محكمة كم القرآن هذا ونرجو أن نواضعها فلا يعدوه أجر أولم أجران إذ قال مذلو علمه من وير إيجاب القبول له على إنسان بل قد نغان عن قبول كلامه نصا بتقليد بلا برها وكذاك أوصانا بتقديم نصوص عليه من قبر ومن قرآن نصح العباد بها وخلط نفسه عند السبب السؤال لها من الديان والقوف كل القوف فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان وإذا بغى الاحسان أولها بما لو قاله خصم له دوشان لرماه بالداء لو ناديا بفساد ما قد قالوا بأذاني فصل في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقان وسواه ليس بلازم في حقه قصد اللوازم وهي ذات بياد إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا نكران لكن وعرته غفلة بلزومها اذ كان ذا سبو وذا نسيان قال ذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم هلا برهاد فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العدوان لا فرق بين غوره وطفائه قد يذهلون عن اللزوم الداني يما إذا ما كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجناني لا تشهد بالزور ويلكم وعلى ما تلزمون شهادة البهتان بخلاف لازم ما يقول الهنا ونبينا المعصوم بالمرهان فلذا دلالات النصوط جلية وقفية تخفى على الاذهان والله يرزق يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حسبان واحذروا حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة الهديان فحكوا بما ظهوه يلزمهم فقالوا ذاك من هبهم بلا برهان كذبوا عليهم لهم بما ظنوه يلزمهم من البهتان فحكى المعطل عن أولي الإثبات قولهم بأن الله ذو جثماني وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس يرى لنا وحكى أنهم قالوا كلامه من غير قصد معاني وحكى المعطل أنهم قالوا بتحيز الإله وحقره بمكاني وحكى المعطل أنهم قالوا له الأعضاء جل الله عن بهتاني وحكى المعطل أن مذهبهم هو التشبيه للخلق وحكى المعطل عنهم ما لم يقولوه ولا أشياقهم بلسان ظن المعطل أن هذا لازم فلذا أتى بالدور والعدوان فعليه في هذا محاذيه ثلاث كلها متحق البطلان ظنوا اللزوم وقذفهم بلزومه وتمام ذاك شغادة الكفران يا شاهدا بالزور ويلك لن تقض يوم الشهادة سطوة الديان يا قائل المهدان غطل وازما قد قلت ملزوماتها ببين والله لازمها انتفاء الذات والاوصاف والافعال للرحمن والله لازمها انتفاء الدين والقران والاسلام والايمان ولزوم ذلك بين جدا لمن كانت له اذنان واعيتان والله لولا ضيق هذا النوم بينت اللزوم باوضح التبيان ولقد تقدم منه ما يكفيه لمن كانت له عينان ناظرتان ان الذكي ببعض ذلك يكفي وأخوا البلادة ساكن الجبان يا قوم نعتبروا بجهل شيوخكم بحقائق الإيمان والقرآن وما سمعت القول افضل وقته فيكم مقالة جاهل فالثاني إن سماوات العلا والأوظق ذل العوش بالإجماع مخلوقاني والله ما هذه ما قالت عالم فضلا عن الإجماع كل زماني من قال ذا قد خالف الإجماع والخبر الصحيح وظاهر القرآن انظر إلى ما فجرو تاويل لفظ الاستواء بظاهر البطلان زعم المعطل ان تاويلا سوى بالخلق والإقبال وضع لسان كذب المعطل ليس ذا لغة الأولى قد خوطموا بالوحي والقرآن فأطاره هذا إلى أن قال خلق العرش بعد جميع ذي الأكوان يهنيه تكذيب الرسول له وإجماله اتباع الهدى ومحكم القران فصل في الرد عليهم في تكفيرهم اهل العلم والايمان وذكر انقسامهم الى اهل الجهل والتفريط والبدع والكفران ومن العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن إذ قالوا رأيا له رأي يناقضه لأجل النص والبرهان وجعلتم التكفير عين خلافكم ووفاقكم فحقيقة الإيمان فوفاقكم ميزان دين الله لا من جاء بالبرهان والفرقان ميزانكم ميزان باغ جاهل والعول كل العول في الميزان أهو به ميزان جور عائل بيد المطفف ويل ذا الوزان لو كان ثم حيا مثل من ديننا وعلم ومن لم تجعلوا آراءكم ميذان كفر الناس في المهدان والأغدوان هبكم تأولتم وتاغلكم أيكفر من يخالفكم بلا برهان هذه الوقاحة والجراءة والجهان لتويحكم يا فرقة الطويان الله أكبر ذا عقوبة تارك الوحيين للآراء والهديان لكننا نأتي بحكم عادل فيكم لأجر مقافة الرحمن فاتمع إذن يا موصفا حكميهما اذا هل يد يت... الحكمان هم عندنا قسمان أهل جهالة وذو العناد وذلك القسمان جمعوا وطرق بين نوعين هما في بدعة لا شك يجتمعان وذو العناد فأهل كفر ظاهر والجاهلون فإنهم متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا والتسهل التقليد كالعميان لم يبذل المقدور في ادراكهم للحق تهوينا بهذا اني فهم الاول لا شك في تفسيقهم والكفر فيه عندنا قولان والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر انعتهم ولا الايمان والله اعلم بالفطانه منهم ولنا ظاهره حلتك اعلى لكنهم <تصفيق> نوجبون عقابه قطعا لأجل البور والعدوان هبكم عذرتم بالجهاله إنكم لم تعذهوا بالظلم والطغيان والطعن في قول الرسول ودينه وشهادة بالزور والبهتان وكذلك السحلان يقتلوا قتلي فيكم قتل ذي الشرك والكفران ان الخوارج ما احلوا قتلهم الا لما ارتكبوا من العصيان وسمعتم قول الرسول وحكمه فيهم وذلك واضح الدلاله لكنكم أنتم ابا قتلهم بوفاق سنته مع القران والله ما زاد النقير عليهما لكن بتقرير مع الايمان فبحق من قد خصكم بالعلم والتحقيق والإنصاف والعرفان أرتم أحق أم بالذي قال الرسول فأوضحوا ببيان هم يقتلون لعابد الرحمن بل يدعون أهل عبادة الأوثان هذا وليس أهل تعقيل ولا عدل النصوص الحق بالبرهان فصل والاخرون فاهل عجز عن بلوغ الحق مع قصد ومع ايمان بالله ثم رسوله ولقائه وهم اذا ميزتهم ضربان قوم دهاهم حسن ظنهم بما قالته اشياء ذو اسنان في الناس لم يجدوا سوى أقوالهم فرضوا بها بأمان لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا بدلا به من قائد المهتان فأولئي معذرون إن يظلموا بالجهل والعدوان والآخرون لا الحق لكن صدهم عن علمه شيئان مع بحثهم ومصنفات قصد احزهم منها وصولهم الى العرفان احداهما طلب الحقائق من سوى ابوابها متسور الجدران وسلوك طرق غير موصله الى درك اليقين ومطلع الايمان فتشابهت تلك الامور عليهم مثل اشتباه الطمب بالحيران الحيران أفاضلهم فضلهم كلها في الكيه يقرع ناجد الندمان ويقول قد كثرت علي الطرق لا أدري الطريق الأعظم السلطاني بل كلهم طرق مقوفات بها الآفات حاصلة بلا فالوقف غايته وآخر أمره من غير شك منه في الرحمن أو دينه وكتابه ورسوله ولقائه وقيامة الأبدان فاولئك بين الذنب والأجرين أو إحداهما أو واسع الغفر أَرَانِ قَوْمٌ إِلَى فيهم وقد جحدوا النصوص ومقتضى القرآن وانظر إلى أحكامهم فينا لأجل خلافهم إذ قاده الوحيان هل يستوي الحكمان عند الله أو عند الرسول وعند بالإيمان الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يتبجنا بقول فلاني من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفراني فهلما ويحكمون حاكمكم إِلَّا النصين من وحي ومن قُرْآنٍ وَهُنَاكَ يعلم أي على الكفران حقا أو على الإيمان فليهنكم تكفير من حكمت بإسلام وإيمان له النصان لكن غايته كفاية من سوى المعصوم غاية الاحسان الإحسان يصير الاجر كفلا إن فاته من أجل الكفلان إذ كان ذاك مكفر يا أمة هذا على الإيمان قد دار بين الأجر والأجرين والتكفير بالدعوى بلا مرهان كفوتم والله من شهد الرسول أقول بأنه حقا على الإيمان سنتان من قبل الرسول وفصلة من عندكم أفأنتما عدلاني فصل في تلاعب المكفرين لأهل السنة والإيمان بالدين كتلاعب الصبيان كم ذا التلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان كسفت قلوبكم كما كسفت عقولكم فلا تلكوا على القرآن كم ذا تقول مجمل ومفصل مفصل وظواهر عزلت عن الايقان حتى اذا راي الرجال اتاكم فاسمع لما يوحى بلا برهان مثل القفافيش التي ان جاءها ضوء النهار ففي قوى عميت عن الشمس المنيرة لا تطيق غداية فيها إلى الطيران حتى. إذا ما الليل جاء ظلامه جالت بظلمته بكل مكان فترى الموحد حين يسمع قولهم ويراهم في محنة وهوان ورحمته لعينه ولأذنه يا محنة العينين والأذناني إن قال حقا كفروه وان يقولوا باطلا نسبوه للإيمان حتى إذا ما رده عدوه مثل عداوة الشيطان للإنسان قالوا له قالت أقوى ولم يبالوا الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن خالفتم قول رسول وإنما خالفت من جراه قول فلان يا حب فذا ذاك الخلاف فانه عين الوفاق لطاعة الرحمن وما علمت بان اعداء الرسول عليه يعاب القلب بالهمسان لشيوخهم ولما عليه قد مضى اسلابهم في سالف الازمان ملائك إلا في خلاف النص لا رأيي الرجال وفكرة الأذهان أمتم تعيبونا بهذا وهو من توفيقنا والفضل للمنان فليهنكم قلب النصوص ويهننا قلب الشيوخ أيستوي القلفان والله ما تسوي يقول جميع أهل الأرض نصا صح ذات بياني حتى نقدمها عليه معرضين مؤولين محرف القرآن والله إن النص فيما بيننا لاجل من اراء كل فلان والله لم يوقم علينا منكم أبدا خلاف النص من إنسان إلا حلاف الأشعري بزعمكم فكذبتم أنتم على الإنسان كفوتم من قال ما قد قاله في كتبه حقا بلا كتمان هذا وقالتناه في القرآن مثل حلاف في الفوق الرحمن فالاشعري صرح بالاذ وبالعلو بغاية التبيان ومصرح أيضا بإثبات اليدين ووجه رب العرش السلطاني ومصرح أيضا بأن لربنا سبحانه وعينان ناظرتان ومصرح أيضا بإثبات نزل قوله نحو الوفي الذاني ومصرح ايضا باتباء الاصابع مثل ما قد طال البرهان ومصرح ايضا بان الله يوما حش ليبصره اول الايمان جهرا يرون الله فوق سمائه رؤيا العيان كما يور القمران ومصرح أيضا بإذبات المجيء وأنه يأتي بلا نكران ومصرح بفساد قول مؤول للإس استواء بقهر السلطان ومصرح ان الالى قالوا بذا التاويل اهل ضلاله ببيان ومصرح ان الذي قد قاله اهل الحديث وعس القرآن وقوله يلقى عليه ربه وبه يدين الله كل أواني لكنه قد قال إن كلامه معنى يقوم بربنا الرحمن في القول قالتناه نحن وأنتم في الفوق والأوصاف الدياني لمكان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيماني هذا وخالت لنص حين خالتنا لرأي الجهب ذي البهتان والله ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا أستغفر الله العظيم لكم جواب غير ذي الشكوى الى السلطان فهو الجواب لديكم ولنحن منتظروه منكم يا أولي البرهان والله لا للأشعري تبعتم كلا ولا للنص بالإحسان يا قوم فانتبهوا لأنفسكم وقلوا الجهل والدعوى بلا برهان ما في الرياسة بالجهالة غير ضحكة عاقل منكم مدى الأزمان لا ترتضوا برياسة البقر التي رؤساؤها من فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر يا مبغضا أهل اهل الحديث وشاتما شاتما ابشر بعقد ولايه الشيطان او ما علمت بانهم او صاروا بين الله والايمان والقران علمت بأن أوصار بلا شك ولا نكران. يبغض الأوصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان شهد الرسول بذاك وهي شهادة من حصد قصة قلين بالبرهان وما علمت بأن أبدا بكل زمان ذنبهم إذ خالفوك لقوله ما خالفوه لأجل قول خلاني لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحاجوا إلى المبعوث بالقرآن نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان هذا انتساب أولست فرق نسبه من أربع معلومه السبيان فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى غير الرسول بن تَدَّلِ احْزَانِي فَوَضَعْتُ لَهُم مِّنَ الألقاب مَا تَسْتَقْبِحُونَ وَذَا مِنَ الْعُدْوَانِ هُمْ عَلَى بُطْلَانِهَا أفتشهدونهم عَلَى الْبُطْلَانِ مَا ضَرَّهُمْ وَاللَّهِ بُغْضُكُمْ لَهُمْ إِذْ وَافَقُوا حقا رضا الرحمن يا من يعاديهم لاجل ماكل ومناصب ورياسه الاخوان تهنيك هاتيك العداوه كن بها من حسره ومذله وهوان ولسوف تجني غبها والله عن قرب وتذكر صدق بالايمان فإذا تقطعت الوسائل وانتهت تلك المآكل في سريع زمان فهناك تقرأ سن مدمان على التفريط وقت السير والإمكان وهناك تعلم ما بضعتك التي حصلتها في سانف الأزمان الا الومال عليك والحسرات والقسران عند الوضع في الميزان قيل وقال ما له من حاصل الا العناء وكل ذي الاذهان والله ما يجدي عليك هناك الا ذا الذي جاءت به الوحيان والله ما ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومح من قرآن والله ليس الناس إلا أهله وتواهم من جملة الحيوان ولسوف تذكر بالرذي الإيمان عن قرب وتقرع ناجد الندمان رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق يونا فَهُمُ كَمَا قَالَ وَسُولُمُ بالماء مهبطا على القيعان للماء تمسكه ولا كلأ بها يرعاه ذو كبد من الحيوان هذا إذا لم تحرق الزرع الذي بجوارها بالنار أو بذقان والجاهلون بذا وغاذا زوال الزرعي والله شرزواني ومولدى غرس الإله كمثل غرس الدلب بين مغارس الرمان يمتص ماء الزروع مع تضيقه أبدا عليه وليس ذا قنوان ذا حالهم مع حال أهل العلم أوطار الرسول فوارث الإيمان فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان لولاهما تقي يا الغراس فتوق ذاك الماء للدلب العقيم الشاني فالغوص دلب كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند أهل زمانه فالغوص في تلك الحضارة شارب فضل المياه مصاوه البس لكن ما البلوى من الحطى بقطاع الغراس وعاقر الحيطان بالفوت يضرب في أصول الغروس كي يجتس ويظن ذا احسان ويظل يحلف كاذبا لم اعتمر في ذاتي والتثبيت للعيدان يا قيبه البستان من حطابه ما بعد ذا الحطاب من بستان في قلبه غل على البستان فهو موت وكلوا بالقطع كل أواني فالجاهلون شرار أهل الحد والعلماء سادتهم أولو الإحسان والجاهلون خيار أحزاب الضلال وشيعة الكفران والشيطان وشرارهم علماؤهم هم شر صلق الله آفة هذه الأكوان فصل في تعين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلتته عليه الصلاة والسلام يا قوم فرض الهجرتين بحاله والله لن ينسخ إلى ذا الان فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإقلاق في سر وفي إعلان حتى يكون القصد وجه الله بالاقوال والاعمال والإيمان ويكون كل الدين للرحمن ما لتواه شيء فيه من إنسان والحب والبغض اللذانهما لكل ولاية وعداوة أصلان لله أيضا هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان والله ها هذا شطر دين الله والتحكيم للمختار شطر ثاني وكلاهما الإحسان لن يتقبل الرحمن من سعين بلا إحسان والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان أترون هذه هجرة الأبدان لا والله بل هي هجرة الإيمان قطع المسافة بالقلوب إليه في درك الأصول مع الفروع وذاني أبدا إليه حكم غالى غيره فالحكم ما حكمت بهن النصان يا هجرة طالت مسافتها على كتلان منكوب كوب الفؤاد جباني يا هجرة طالت مسافتها على بالحرمان والخذلان ياه جهرة والعبد فوق فراشه سبقت سعاة لمنزل الرضوان سارور أحف السير وهو فسيره سير الدلال وليس بالذملان هذا وتنظره أمام بك العلم العظيم يشاف في القيعان رفعت له أعلام هاتيك النصوص رؤوسها شابت من النيران نار هي النور المبين ولم يكن ليراه إلا من له عينان مكحولتان لا مراود الاراء والهذيان فلذاك شمر نحوها لم يلتفتنا عن شمائله ولا ايمان يا قوم لو هاجرتمو لرأيتم اعلام طيبه رؤيه بعيان ورأيتم ذاك اللواء وتحف رسل الكرام وعسكر القرآن أصحاب بدر والأولى قد ما يعوا أذكى البرية بيعة الرزوان وكذا المهاجرة الاولى سبقوا كذا الأنصار اهل الدار والايمان والتابعون لهم بإحسان وسالق أبدا بكل زمان لكن رضيت بالأمان وابتليتم بالحبوض ونصرة الإخوان بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم النفوس وساوس الشيطان ونبذكم عسل النصوص وراءكم وقنعكم بقطارة الأذهان وتركتم الوحيين زهدا فيهما ورغبتم في رأي كل فلان وعزلتم النصين عما وليا للحكم فيه عز الذي عدواني ودعمتموا أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليونان فهما بحكم الحق اولى منهما سبحانك اللهم ذا السبحاني حتى إذا انكشف الغطاء وحص غلت اعمال هذا الخلق في الميزان واذا الجلاغ هذا الغبار وطار ميدان ثمانه العينان وبدت على تلك الوجوه ثماتها واسم المليك القادر الديان مبيضه مثل الرياض بجنة والسود مثل الفحم للنيران فهناك يعلم راكب ما تح. وهناك يقرع ناجد الندمان وَهُنَاكَ تعلم كل نفس من الذي معها من الأرباح والخسران وهناك يعلم مؤثر الآراء والشقحات والغذيان والبطلان أي البضاء قد أضع وما من الذي منها تعوض في الزمان الفاني سبحان رب الخلق قاسم فضله والعدل بين الناس بالميزان لو شاء كان الناس شيئا واحدا ما فيهم من سائهم حيران لكنه سبحانه يختص بالفضل العظيم خلاصة الإنسان وسواهم لا يصلحون لصالح كالشوك فهو عمارة النيران وعمارة الجنات هم أهل الهدى الله أكبر ليس يستويان فسل الهداية من أزمة أمرنا بيدنا مسألة ذليل العاني وذل العياب من ابنتين هم اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شران ولقد أتا هذا التعوذ منهما في خطبة المثال بوث بالقرآن لو كان يجري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هو الشران جعلت تعوذ ما ديدانه حتى تراه داخل الأكفان وزل العياذ من التكبر والهوى فهما كل الشر وهما يصدان الفتاة عن كل طرق الخير اذ في قلبه يلجان فتراه يبنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يشتركان والله ما في النار إلا تابع هذين فاسال ساكن النيران والله لو جردت نفسك منهما لاتت اليك وقود كل دهان فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوه الرسل ودعوه المعطلين والفرق بين الدعوتين فظاهر جدا لمن كانت له اذنان فرق مبين ظاهر لا يختفي إيضاحه إلا على العميان فالرسل جاءونا بإثبات العلو لربنا من فوق كل مكاني وكذا أَتَوْنَا بِصِفَاتِ رَبِّنَا الرحمن تَصْلَى بِكُلِّ بَيَانِ وكذاك قالوا إِنَّهُ مُتَكَلِّمٌ وَكَلَامُهُ الْمَدْنُعُ مِنْ الْعَذَابِ وَكَذَا إِنَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَرْءُ يُوَيْمًا لِقَائِهِ بِعِيَانِ وَكَذَا فكالوا انه الفعال حقا كل يوم ربنا في شاني واتيتمونا انتم بالنفس والتعطيل بل بشهادة الكفران ليلم بتين صفاته وعلوه ونداءه في عرف كل لسان شهدوا بايمان المقر بانه فوق السماء مباهن الاكوان وشهد أنتم بتكفير الذي قد قال ذلك يا أولي العدوان وأتى بأين الله إقرارا ونطقا قلتم هذا من البهتان فسلوا لنا بالأين مثل سؤالنا ما الكون عندكم شيئان بالبيان فقلتموا باللغز أين اللغز من سبياني إذ كان مدلول الكلام ووضعه لم يقصدوا بنطقهم بلساني والقصد منه غير مكهوم به ما اللغز عند الناس إلا ذاني يا قوم رسل الله أعرف منكم وأتم نصح فيك بال بيان قد ألغزوا التوحيد إذ بينتموه يا أولي العرفان أترونهم قد أظهروا التشبين وهو لديكم كعبادة الأوثان ولأي شيء لم يقولوا مثلما ما قد قلتم في ربنا الرحمن ولأي شيء صرحوا بخلافه تطريح تفطيل بلا كتمان ولأي شيء بالغوا في الوصف بالإثبات دون النفس كل زمان ولأي شيء أنتم بالغ دعوتموا في النفس والتعطيل بالقفزان فجعلتموا نفي الصفات مفصلا تفصيل نفي العيب والنقصان وجعلتم الإثبات امرا مجملا عكس الذي قالوه بالبرهان اتراهم عجزوا عن التبيان واستوليتم أنتم على الدبيان أترون أسراط اليهود وأمة التعطيل والعباد للنيران ووقاح أرباب الكلام الماطن الْمَذْمُومِ عند أئمة الْإِيمَانِ من كُلِّ جهبي ومعتزل وقالاهما من حذ سخاني بالله أعلم من جميع الرسل والتوراة والإنجيل والقرآن فسلوهموا بسؤال كتبهم التي جاءوا بها عن علم هذا الشان وسلوهموا هل ربكم في أرضه أو في السماء وفوقة لماذا مكاني ام ليس من ذا كل شيء فلا هو داخل او خارج الاكوان فالعلم والتبيان والنصح الذي فيهم يبين الحق وكل بيان لكنما الالغاز والتلبيس والكتمان فعل معلم الشيطان فصل في شكوى أهل السنة والقرآن أهل التعطيل والاراء المخالفة لهما إلى الرحمن يا رب هم يشكوننا ابدا ببغيهم وظلمهم إلى السلطان ويلبسون عليه حتى إنه ليظنهم هم ناصر الإيمان فيرونه البدع المضلة في قوالب سنة نبوية وقرام ويرونه الإثبات للأوصاف في أمر شنيع ظاهر مكرام فيلبسون عليه تلبيسين لو كشفا له باداه بطعان يا فرقة التلبيس لا حييته ابدا وحيت بكل هواني لكننا نشكوهم نشكو هم وصنيعهم ابدا اليك فانت السلطان فادمع شكايتنا واشكي مح والمبطل اردده عن البطلان راجع به سبل الهدى والقف به حتى تريه الحق وادت بياني وارحم وارحم ساعي المسكين قد ضل الطريق وتاه في القيواني يا رب قد عمى المصاب بغادي الاراء والشطحات والبهتان لم يعبوا بذى الهجران قالوا وتلك ظواهر لفضية لم تعني شيئا طالب البرهان فالعقل اولى ان يقار إليه من هذه الظواهر عند ذي العرفان ثم ادعى كل بان العقل ما قد قلتوا دون الفريق الثاني يا رب قد حار العباد بعقل من يزمون وحيك فأت بالميزان وبعقل من يقضي عليك فكلهم قد جاء بالمعقول والبرهان يا رب أرشدنا إلى معقول من يقع التحاكم إننا خصمان جاءوا بشبغات وقالوا إنها معقولة ببداية الأذهان كل يناقض بعضه بعضا وما في الحق معقولان مختلفان وقضوا بها كذبا عليك وجوءة منهم وملتفتوا إلى القرآن يا رب قد أوغن نفات حبائل والقرآن والآثار والإيمان يا رب قد قلب النفات الدين والإيمان ظهرا منه فوق بطاني يا رب قد بغس النفات وأجلبوا بالخيل والوجب الحقير الشاني نصب الحبائل والغوائل لِلَّذِينَ الْأُولَى أَخَذُوا بِوَحْيِ كَدُونَ قَوْلِكُمْ لَا نُؤْمِنُ وَدَعَوْا عِبَادَكَ أَن يُطِيعُوهُمْ فَمَنْ يُعْطِيهِ مُوسَى هُشْرًا وَقَضَوْا عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلْ وَالْكُفْرَانِ وَقَضَوْا بعزل وقتلهم وحبسهم ونفيهم عن الاوطان وتلاعبوا بالدين مثل تلاعب الحمر التي نفرت بلا اوثان حتى كانهم تواصوا بينهم يوصي بذلك او فاني هجروا كلامك هجر مبتدع لمن قد ذال بالآثار والقرآن فكأنه فيما لديهم مصحف في بيت زنديق أخي كفراني أو مسجد بجوار قوم همهم في الفتران قيل في صاعه الرحمن وطواصهم لم يقرؤوه تدبرا بل استبقوا كلا لفهم معاني وعوامهم في السبعة أو في ختمة أو تربة أو ظل بالأثمان هذا وهم حرفية التجويد أو صوتية الأنوام والألحان يا رب قد قالوا بان مصاحف الاسلام ما فيها من القرآن إلا البذاج وهذه الأوراق والجلد الذي قد سل من حيوان والكل مخلوق بقائل أقلا ولا حرفا من القرآن إن ذاك إلا قول مخلوق وهل هو جبرائل أو الرسول فذاني قولان مشهوران قد قالت هما أشياكهم يا محنة القرآن لو رجل قالوا لم يطع إلا البداد وكاغد الإنسان يا رب زالت حرمه القرآن من تلك القلوب وحرمه الإيمان وجرى على الأكواب منهم قولهم ما بيننا لله من قرآن ما بيننا إلا الحكاية عنه والتعبير ذاك عبارة بنثاني هذا ومثالون عمالا به إذ هم قد استونوا بقول فلان إن كان قد جاز الحناجر منهم فبقدر ما عقلوا من القرآن والباحثون قدموا رأي الرجال عليه تصريحا بلا كتمان عزلوه إذ ولوا سواه وكان ذاك العزل قائدهم إلى القدلان قالوا ولم يحصل لنا منه يقين فهو معذول عن الإيقاني إن اليقين طواطع عقلية ميزانها هو منطق اليونان هذا دليل الوطع منه وهذه أعلامه في آخر الأدمان يا رب من أهلوه حقا كي يرى أقدامهم منا على الأذب أهلوه من لا يرتضي منه بديلا فهوك فيهم بلا نقصان وهو الدليل لهم وغاديهم إلى الإيمان والإيقان والعذفان وموطل لهم إلى درك اليقين حقيقة وقوان اطل البرهان يا رب نحن العاجزون بحبهم يا قلة الاوثار والاعوان فصل في اذان اهل سنه الاعلام بصريحها جهرا على رؤوس منابر الاسلام يا قوم قد حان الطلاة الفجر فانتبه به فإني مولن لا بالملحن والمبدل ذاك بل تأذين حق واضح التبيان وهو الذي حقا اجابته على كل امرئ فرض على الاعيان الله اكبر ان يكون كلامه العربي مخلوقا من الاكوان والله أكبر ان يكون رسوله الملكي أنشاه عن الرحمن والله أكبر ان يكون رسوله البشري أنشاه لنا بلساني هذه مقالات لكم يا أمةكم تشبيه ما أنتم على إيماني شبهتم الرحمن بالأوثان في عدم الكلام وذاك للأوثان مما يدل بأنها ليست بآلهة وذا البرهان في القرآن في سورة الأعراف مع طاها وثالثها فالتها لا تعذل عن القرآن أفصح بأن الجاحدين لكونه متكلما بحقيقة وبيان هم أهل تعطيل وتشبيه معا بالجامدات عظيمة نقصان لا تقذفوا بالدائم منكم شيعة الرحمن أهل العلم والعرفاني ان الذي نزل الامين به على قلب الرسول الواضح البرهان وقول قول رب اللف والمعنى جميعا اذ هما اخوان مصطحبان لا تقطعوا رحما تولى وصلها الرحمن تنسلق من الإيمان ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان ان الذي هو في المصاحف مثبت بانامل الاشياخ والشبان هو قول ربي ايه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان والله اكبر من على العرش اتوى لكن على الأكوان والله أكبر ذو المعارف من إليه تعوذ الأملك كل أواني والله أكبر من يقاف جلاله أملكه من فوقهم ببيانه والله أكبر من غذاي سريره الطبيك الرحيم لرهباني والله أكبر من أتانا قوله من عنده من فوق ست ثماني نزل الأمين به بأمر الله من رب على العرش والله أكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن من كل وجه تلك ثابتة له لا تهضموها يا أولي الأردواني قهرا وقدرا واستواء الذات فوق العرش بالبرهان والقرآن فبذاته خلق السماوات ذاني فعل الاستواء يعود للذات التي ذكرت بلا فرطان هو ربنا هو خالق هو مستوى بالذات هذه كلها بوداني والله أكبر ذو العلو المطلق المعلوم بالفطرة للإنسان فعلوه بالفعل من كل وجههم ثابت فالله أكبر جل ذو رسول الطالب والله أكبر من رقى وقطبات رسوله فذنَى من الدنيا وإليه قد عرج الرسول حقيقة لا تنكر المعراج بالبهتان وذنَى من الجبار جل جلاله وذنَى إليه رب الكه والله قد أحصل الذي قد في ذلك المعراج بالميزان قلتم طيالا أو أكاذيبا أو المعراج لم يحصل إلى الرحمن إذ كان ما فوق السماوات رب إليه والله اكبر من اشار رسول حقا اليه باصبع وبناني في مجمع الحق العظيم بموقف دون المعرف موقف الغفران من قال منكم من أشار بأصبع قطعت فعند الله يجتمعاني والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء وشأن الله أعظم شاني والله أكبر عرشه وسع السماء والأرض والكرسية الأركان وكذلك الكرسي قد وسع وَسِعَ السبع والأرض لفي البرهان والله فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان لا تحفروه في مكان قولوا ربنا حقا بكل مكان نزلتموه بجهلكم عن عرشه وحفظتموه في مكان ثاني لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الاكوان الله اكبر اتكاسا وبرت لمن كانت له عيناني والله اكبر جل عن شبه وعن مثل وعن تعطين في والله اكبر من له الأسماء والأوصاف كاملة بلا نقطاني والله أكبر جل عن ولد وصاحبة وعن كفء وعن والله أكبر جل عن شبه الجماد كقول التعطل والكفران شبهوه بالجماد وليسهم هم قد شبهوه بكامل ذي شامي الله أكبر جل عن شبه العباد فذان تشبيها لممتنعان والله أكبر واحد صمد وكل الشأن في ص مدية الرحمن نفت الولادة والأبوة عنه والكف الذين هو لدمه الإنسان وكذا كأثبتت الصفات جميعها لله ثالمة من النقصان وإليه كل مخلوق فلا عزة السلطان لا شيء يشبهه تعالى كيف يشبهه وقلقه ماذا كفي الإمكان لكن ذروب صفاته وكلامه وعلوه حقا بلا نفران لا تجعل الكثبات تشبيها اللمو يا فرقة التشبيه والطيان كم ترتقون بسلم التنزيل تعطي لترويجا على العميان فالله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان هذا هو التشبيه لا إثبات أوصى في الكمال فما هما سياني فصل في تلازم التعطيل والشرك وعلم بأن الشرك والتعطيل ملكاناهما لا شك كمصطحباني أبدا فكل معطل هو مشرك حتما وهذا واضح التبيان فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان وإليه يصد بالحوائد كلها وإليه ذو طالب لاماني فاذا انسفت اوصافه وفعال وعلوه من فوق كل مكاني فزال العباد الى سواه وكان ذا من جانب التعطيل والنكران فمعطل الاوصاف ذاك معطل التوحيد حقا ذان تعطيلاني قد عطل بلسان كل رسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن والنات في هذا ثلاث طوائف ما رابع أبدا بذي إمكاني إحدى الطوائف مشرك بي إلهه فإذا دعاه دعا ثاني هذا وثاني هذه الأقتام ذلك جاحد هو جاحد للرب يدعو غيره شركا وتعطيلا لمقدمان هذا هذه الأقسام خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان يدعو الإله الحق لا يدعو سواه في الأكوان والأزمان يدعوه في الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن إعلان توحيد نوعان علمي وقصدي كما قد جرد النوعان في سورة الإخلاق معثان لنصر الله قل يا ايها ببياني ولذاك قد شرعا بتنة فجرنا وكذاك سنة مغرب طرفاني ليكون مستح النهار وختمه تجريد كالتوحيد للدياني وكذاك قد شرعا بغات رنا حتما لسعي الليل بالاباني وكذاك قد شرعا بركعتين وذاك تحقيق لهذا الشاني فهما إذا أطوان مصطحبان لا يتفارقان وليس ينفطلان فمعطن الأوصاف شرك كذاذ الشرك فهو معطن الرحمن أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ذا ولا تسرع إلى النكران فصل في بيان أن المعطل شر من المشرك لكن اخو التعطيل شر من أخي الإشراك بالمعقول والبرهان إن المعطل جاحد للذات أو لكمالها هذا تعطيلان متضمنان للقدح في نفس الأشوهة كم بذاك القدح من نقصان والشرك الشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشاني بعباده المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن اوثان فالشرك تعظيم بجهل من قياس الرب بالامراء و قال ظنوا بان الباب لا يشابهون توسط الشفعاء والاعوان ودهاهم ذاك القياس المسلم فساده ببديهة الإنسان الفرق بين الله والسلطان من كل الوجوه لمن له أذنان إن البلوك لعاجزون وما لهم علم بأحوال الدعاء بأذان كلا ولا هم قادرون على الذي يحتاجه الإنسان كل زمان كلا وما تلك الإرادة فيه لقضاء حوائج كل ما إنسان كلا ولا وسعوا القليقة رحمة من كل وجههم هم كل النقصان فلذلك احتاجوا إلى لك الوتائف حاجة منهم مدى الأزمان أما الذي هو للغيب مقتدر على ما شاءه إحسان وتقافه الشفعاء ليس يريد منهم حاجة جل العظيم بل كل حاجات لهم فإليه لا لتواه من ملك ولا إنسان وله الشفاعة كلها وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع الثاني لمن ارتضى من من ولم يشرك بِهِ شَيْئًا كَمَا قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ سَبَقَتْ شَفَاعَتُهُ إلَيْهِ فَهُ وَمَشْكُورٌ إلَيْهِ وَشَافِرٌ بُشَانِ فَلِذَا أَقَامَ الشَّافِعِنَ كَرَامَةً لَهُمُ وَرَحْمَةً صَاحِبِ الْعِصْيانِ فَالْكُلُّ منه بدا ومرجع إليه وحدهما من إله فاني ولطلب لا جعل شفاعة من ثواه اليه دون الإذن من رحمان هذه شفاعة كل ذي شرك فلا تعقد عليها يا أقل إيمان والله في القرآن أبطلها فلا تعدل عن الآثار والقرآن وكذا الولاد يايَتُكُلُهَا لِلَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا وَلَا إِنْسٍ وَاللَّهِ لَا مِنْ يَفْهَمُ أُلُؤُلِ الشِّرَاقِ ذَوَرَآهُ دَنْقِيًّا أُلُنُ النُّقْصَانِ إِذْ قَضَى بَلْ بَلْ كل المدعو سواه من لدن عرش الإله إلى الحضيض ضداني هو باطل في نفسه ودعاء عابده له من أبطل البطلان فله الولاية والولاية ما لنا من جونه من الأكوان إذا تولاه مرء دون الوراط الظن تولاه العظيم الشامي وإذا تولى غيره من دونه والله ما يرضى به في هذه الدنيا وبعد مماته وكذاك عند قيامة الأبذان حقا يناديه ندا سبحانه يوم المعاد فيسمع الثقلان يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان فارق جميع الناس في إشراكهم حتى تنال ولاية الرحمن يكفيك من وسع القلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان يكفيك من لم تقل من إحسانه في طرفة بتقلب الأحسان يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة يكفيك رب لم تزل في تسقره ويراك حين تجيء بالعصيان يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والاعلان يدعوه أهل الأرض مع أهل فكل يوم ربنا في شاني وهو الكفيل بكل ما يدعونه لا يعتني جدواه من نقطاني كتب الشفعاء والشركاء والزهراء امر بين البطلان ما فيه الا محض تشبيه لهم بالله وهو فاقبح البهتان مع قصدهم تعظيمه سبحانه ما عطلوا الأوصاف للرحمن لكن أخو التعطيل ليس لديه إلا النفي اين النفي من إيماني والقلب ليس يقر إلا بالتعبد التعبد فهو ويدعوه إلى الأكوان فترى المعطل دائما في حيرة متنق في هذه الأعيان يدعو إلها ثم يدعو غيره ذا شأنه أبدا مدى الأزمان وترى الموحد دائما متنق بمنازل الطاعات والإحسان ما زال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن لكن ما معبوده هو واحد ما عنده ربان معبودان فصل في مثل المشرك والمعطل أين الذي قد قال في ملك عظيم لست فينا قصد ذات الطاني ما في صفاتك من صفات الملك شيء كل ومسلوبة الوجدان فهلس سويت على سرير الملك أو دبرت أمر الملك والسلطان أو قلت مرسوما تنفذه الرعايا أو نطقت بلفظة ببيان أو كنت ذا أمر وذا نهي وتكليم لمن وافى من البلدان أو كنت ذا سمع وذا بصر وذا علم وذا شخط وذا رضوان أو كنت قط مكلما متكلما متصرفا بالفعل كل زمان أو كنت حيا فاعلا بمشيئة وبقدره أفعال ذي السلطان أو كنت تفعل ما تشاء حقيقة الفعل الذي قد قام بالأذهان فعل يقوم بغير فاعله محال غير معقول للإنسان بل حالة الفعال قبل ومع وبعده هي التي كانت بلا فرقاني والله لست بفاعل شيئا إذا ما كان شأنك منك هذا الشاني لا داخلا فينا ولست بخارج عنا خيالا در سافي فبأي شيء كنت في مالكا ملكا الملك مطاعا قاهرا السلطانا اسما او وحته شان الملوك اجل من ذا الشان هذا وثان قال انت مليكنا وسواك لا نرضاه من سلطان اذ حزت اوصاف الكمال جميعها ولاجلنا دانت لك الثقلان سويت على سرير الملك واتوليت مع هذا على البلدان لكن بابك ليس يغشاب مرء إن لم يجئ بالشافع المعوان ويذل للبواب والحجاب والشفعاء أهل القوب والإحسان أفيا es وي هذا وهذا عندكم والله ما استوى يا لذا إنساني والمشركون أخذت في كفرانهم وكلاهما من شيعة الشيطان إن المعطل بالعذاوة في طالب السمزيج للرحماني فصل فيما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند فساد الزمان هذا وللمستمسكين بسنة المختار عند فساجد الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان فروا أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيبان أثرا تضمن اجر خمسين امرأا من صحب احمد خيره الرحمن إثنانه حسن ومصداق له في مسلم فافهمه فهم بياني ان العباده وقت هرج هجرة حق إلي هذا فكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأمان هذا وكم من هجرة لهم بما قالوا الرسول وجاء في القرآن ولقد اتى مصداقه في الترمذي لمن له أذنان واعيتاني في أجر محيي سنة ماسة فذاك مع رسول رفيقه بجناني هذا ومصداق له أيضا أتا في اترمذي لمن له عيناني تشبيه أمتي بغيث أول منه وآخر فمشتبغاني فلذاك لا يدري الذي هو منهما قد قص بالتفضيل والرجحان ولقد أتى اثر بأن الفضل في الطرفين أعني أولا والثاني والوزن ذو ثبج فأعوجها كذا جاء الحديث وليس ذا نكران ولقد أتى في الوحي مصداق له في الثلتين وذاك في القرآن أهل اليمين فثلة مع مثلها والسابقون أقل في الحسباني ما ذاك إلا أن تابعهم الغرباء ليست غربة الاوطان لكنها والله غربة قائم بالدين بين عساكر الشيطان فلذاك شبههم به مسبوعهم في الغربتين وذاك ذوت لم يشبههم في جميع امورهم من كل وجه ليس يتساوياني فانظر الى تفسير الغرباء المحين سنته بكل زمان قبالهم والشوق يحدون الى اخذ الحديث ومح كم القرآن طوبى لهم لم يعبأوا بنحاتة الأفكار أو بزبالة الأذهان طوبى لهم ركبوا على متن العزاء قاصدين لمطلع الايمان طوبى لهم لم أَوْ شيئا بذي الوحيان طوبى لهم وإمامهم دون الورى من جاء بالإيمان والفرقان والله مأتموا ما بشخص دونه إلا إذا ما دلهم دل ببيان في الباب آثار عظيم شأنها أعيت على العلماء في الأزمان إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار طير طوائف الإنسان ذا في ليس فيه القلق بين اثنين ما حكيت به قولان فلذا كذل الآفار أعضل أمرها وكذل فبغوا لها التفسير بالاحسان فاسمع اذا تاويلها وافهمه لا تعجل برد منك او نكران ان البدار برد شيء لم تحط علما به سبب الى الحرمان الفضل منه مقلق يد وهما لاهل الفضل مرتبتان والفضل للتقيد التقييد ليس بموجب فضلا على الاطلاق من انسان لا يوجب التقيد ان يقضى له فكيف به جحاني؟ إذ كان ذو الإطلاق حاز من الفضائل فوق بالتقيد بالإحسان فإذا فرطنا واحدا قد حاز نوعا لم يحزه فاضل الإنسان لم يوجب التخصيص من فضل علي ولا مساوات ولا نقصان ما خلق آدم باليدين بموجب فضلا على المبعوث بالقرآن وكذا وَكَذَا من أتى من بعده من كل رسل الله بالبرمان فمحمد أعلى هموفا وما حكمت لهم بمزية الرجحان فالحائد الخمسين اجرا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان هل حاذها في بدر أو قحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان بل قد عدم المعين وهم فقد كانوا أولي اعواني والرب ليس يضي يوما يتحمل المتحملون لأجله من شاني فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة الأعوان مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العذفان يكفيه ذلا وارترابا قلة الأوصار بين عساكر الشيطان في كل يوم فرقة تغزوه إن ترجع يوافيه الفريق الثاني ليس لي المت... تضامعني الذي يلقاه بين عذا بلا حسباني هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجه الإحسان ولذاك كانك قابض جمرا فسل أحشاءه عن حر والله أعلم بالذي في قلبه يكفيه علم الواحد البناني في القلب أمر ليس يقدر قدره إلا الذي آتاه للإنسان بره وتوحيد وصبر معرضا والشكر والتحكيم للقرآن سبحان قاتم فضله بين العباد فذاك مولى الفضل والاحسان فالفضل عند الله ليس بصوره الاعمال بل بحقائق الايمان وتفاضل الاعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البرهان حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة تبدو لنا بعياني هذا وبينهما كما بين السما والارض في فضل وفي رجحان ويكون بين ثواب ذا وثواب ذا رتب مضاعفة بلا حسبان هذا عطاء الرب جل جلاله وبذاك تعرف حكمة الديان